وَلِلَّهِ قيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بقافل عم ما تعملون الفلام را تلك آيات الكتاب المبين إنا